الله Allah الله Allah يا ربي الله الله ومن قلبي كده مني الها اصلي الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الله الله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 الله الله ومن قلبي كده من الله الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله, الله. على الازهر الله الله الله اكبر من الدنيا كما واقدر رجل وكفيها الله الله مصر اللي زارها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيده العزراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي ومن قلبي كده من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 في بلد كتير تانيين وتماني الاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من اهلها بحاجه تخلي العقل يطير الله الله يا ربي ومن قلبي كده مني لها أمسل الفجر ولفت مصر وغيرها للشيخ بشاري بن راشد العفاسي على العفاسي وطفش الفان بيت الله. الله أكبر من الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله